ويا قوم لا يجرم انكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح مثل ما قَوْمَ قوم لوط او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي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 فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيد الثمون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وتلقان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد